زينا لهم أعمالهم فهم يعنهون أولئك الذين لهم فور العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لذ الحكيم العليم إذ قال موسى لأهله إني آنفت لارا سآتيكم منه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 وَأَلْقِ عَصَاكَ فَنَمَا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّهُ مُدبِّرُ الْأَمْرِ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي مَعَكَ رَجُلَ الذِّي أُرْسِلُونَ إلا لو غلما ما بدّل حسنا بعد صور فإن يعصوره رحيم وأدخِل يدك في جيبك تصرُج بيضاء من غير صور في تسع آيات في تسع آيات إلى في العون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين سَلَمَّا جَاءَ فِي آيَاتِنَا بِصِرَّةٍ قَالُوا